وعنبًا وقطبا وهو القت الرطب سمي بذلك لانه يقضب في كل الايام اي يقطع وزيتون ونخل وحدائق ربن وفاكهة وابا وزيتون وهو ما يعصر منه الزيت ونخل جمع نخله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 متاع لكم ولانعامكم متاع لكم منفعه لكم يعني الفاكهه ولانعامكم يعني العشب ثم ذكر القيامه فقال فاذا جاءت الصاخه يعني صيحه القيامه سميت بذلك لانها تصخ الاسماع اي تبالغ في الاسماع